أراب بودكاست تكلم, تكلم العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أراب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلام دا تنكسموا عن يادت شانال أراب بودكاست داننيا الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة دان هريني إن شاء الله كتاع كم ننتج كن دي بلاي لست انكابانين لرب وسنتناول اليوم إن شاء الله هذه تعبرات دان هريني إن شاء الله كتاع كم بحستن تنغ انكابانين لا تتسرع لا تتعجل تمهل لا تتعجل ولا تتسرع المعني جانتر برو برو وتمهل يعني بلام بلان هي قريبة في المعنى أرتن هي الذكات دان هرينين لين طيب فتقول مثلا تمهل في الطريق لمبلند جلن لا تتسرع في الطريق ولا تتعجل في الطريق جانتر برو دي جلن تمام ممكن أو تستطيع أن تقول كذلك لا تستعجل لا تستعجل نفس المعنى مع كلمة لا تتعجل كلو لا تستعجل دان لا تتعجل أرتني سما تمام أتو اشتقاق نيا برسمة <تصفيق> طيب إذا نقول في مثال آخر لا تتسرع في العمل لا تتعجل في العمل لا تستعجل في العمل جانتر بورو دي كرجا تمام تمهل في العمل بلام بلاندي كرجا مثال آخر شنطه لين لا تتسرع في طلب العلم لا تتعجل في طلب العلم تمهل في طلب العلم جانتر بورو بورو من تعلموه أتا وان بالعلموه تمام، وتمهل بمعنى بلان بلان. بالله جر علموه دينان بلان بلان. المثال الأخير شنطه ينتر آخر. لا تتسرع في كلامك من فضلك. موهن جنتر برو برو أتا وجبت جبت دي بنبت لا تتعجل في كلامك من فضلك. تمهل في كلامك من فضلك. موهن بلان بلان. تمهل في كلامك من فضلك. وهذه هي تعبيراتنا لهذا اليوم. دانيتور، كاباني، تؤهريني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. شكرا لك على الاستماع ونتظرون في الدروس القادمة وفي أمان الله.